الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشخاص الخلق وإمام المرسلين ورحمة الله تعالى العالمين سيدنا مولانا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعون بإحسان إلى يوم الدين ودعك نستكمل بعون الله تعالى شرح كتاب الصلاة المختصر مختصر الشيخ بن اسحاق لفقر فأتكلم في هذا الدرس بمشيئة الله تعالى حول صلاتي الكسوف والكسوف وصلاة الاستسقاء فأما عن صلاة الكسوف والكسوف فعلم أخي الطالب أن الكسوف والكسوف ظاهرتان من الظواهر الكونية التي جعلها الله سبحانه وتعالى من عبرة والابتعاض ظاهرة منه منهما تتعلق بالشمس وهي الكسوف والثانية تتعلق بالقمر وهي الكسوف والمصلف رحمه الله يتمع بينهما في هذا الفصل تتكلم عن الكسوف أولا ثم تعرض لصمة صلاة الكسوف ثم عاد بعد ذلك ليؤمن أحكام صلاة الكسوف وهناك من العلماء من جعل الكسوف والكسوف بمعنى واحد وأنه يطلق على الكسوف السلسل الكسوف أيضا هناك من العلماء من فرق بينهما على نحو النساء من حاجة التعريف نقول ان الكسوف والخصوط قيل انهما مترادفان وعن أن ذهب الضوء كلا او وعبا من الشمس او القمر يقال له ويسر ويخطوص وقيل ان الكسوف هو ذهاب ضوء الشمس والخصوط هو ذهاب ضوء القمر جاء في لسان العرب والكثير في اللغة أن يكون القفوض للشمس والقفوض وقال كسبت الشمس وكسبه الله وانكسب وخصف القمر وخصفه الله وانخصف وقال صاحب القاموس وأحسن في القمر خصف وفي الشمس كسب وهذا ما تقول عليه منذ القدم واليوم من الفرش رحمه الله يقول اني كسب وقسب وخصفة وخصفة مبنيين للمعلوم والمجهور والكثفة وانخصفة وفي المسألة سكة لغاية والأكثر على أن نعمل معنى واحد في الشمس والقمر وهو ذهاب كل الضوء من هما أوعظ إلا أن يقل جدا بحيث لا يدركه إلا أهل المعرفة فعناه من المصلى لغاية وقيلا الكلام المتعاشي الأجود كذلك من هما فالكسوف التغير والكسوف الذهاب بالكلية ولما كان القمر يظهر جملة ضوئيمي كان أولى بالخصوص من القسوط ويقال كسف الشمس وخصف القمر يعني خلاصة هذا الخلاف اللغوي في المسألة إن جرى العرف وإطلاع القسوط على الشمس ويؤيد ذلك من اللغة أيضا وإطلاع القسوط للقمر المصلف رحمه الله تكلم هنا عن حكم صلاة في الكسوف وانفشيت ياه قال رحمه الله فصل سنن واني لعامر ومسافر لم يجد سيره لخصوص الكسوف ركعتان سرا وركعتين ركعتين في ذاتي يومين ولا قعي وركعتان ركعتان لخصوص القمري كنوافي جهرا بلا ونذب بالمسجل وقراءة فقرة ثم مواليتها في القيامات ووعظ بعدها وركع كالقراءة وسجد كالركوع ووقتها كالعيد تدرك الركعة بالركوع ولا تكرر وإن انجلت في أثنائها ففي إتمامها كالنوافر قولان تقدم فرق في فتواتهم ثم قصورة المعيد وأفكر الاستصداء اليوم واحد المسألة الأولى مسألة تقمع صلاة مشروع مشهور مجهر مالك رحمه الله أن صلاة الكسور والقسور صلة عين مفاطر به النساء والعبيد والمكلفون والصبيع الذي يعقل الصلاة والعمودي سكان البابين والمصافة اللغة الميريدة في السير او جد في السير لغير امر مهم. وان جد بامر مهم فلا تسن له لما سينشع عن ذلك تعطيله عن قصر البليل في في مشروعية صلاة المدري هو حديث ابي مسعود المدري وحديث المغير المشروع عن جمع من الصحابة الفاتحة ومعاني مختلفة قال في حديث أبي مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والطمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لا ينكسفان لموت أحد من الناس ولكن هم آيتان من آيات الله فإذا رأيتم هما فقوموا حديث المغيرة بن صادر وهو يريد صلب تشريع الصلاة قال كسفك الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم نات إبراهيم يعني إبراهيم بن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أنجله من السيدة ماريا القبطية فقال الناس كسبت الشنك لموت إبراهيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشنك والقمر لا ينكس فان لموت أحد ولا لحياته إذا رأيتم فصلوا ودعوا الله الحديث الأول مروي عند البخاري وابناجة والحديث الثاني مروي عند النساء وابن حبتك هو حديث صحيح قبل ان نشرع في بيان السفر نفت المظر الى فائدة هامة في الحديث هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخر البيان عن وقت حاجة ولا يقبل مجاملة التدين ان الناس لم اتعب ان الشمس قد وقع عليها ما وقع اذنا على ابراهيم النبي عليه الصلاة والسلام دفع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الامر واستنكره عليهم وبين لهم الحكمة من الكسوذ والكسوذ وصرها لهم تلك الصلاة كسنة يقتلي بها الناس في مثل ذي الحال فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يطر على إشاعة ولا يطر على بدعة ولا يطر على منكر ولا يطر على فهم خاطر ولا يطر على اعتقاد الكاسر ولهذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ هذا الاعتقاد بقوله إن الشمس والقمر لا ينكسفان للموت أحدنا ولا لحياتي بإطلاق بمعنى لا ينكسفان الموت عظيم ولا فقير ولا قريب ولا بعيد ولا نبي ولا ولي ولا أي شخص لأن هناك اعتقادات عند بعض العامة في بعض البلاد تتعلق بإن الظواهر القومية يقع لها ما يقع بسبب وقاع بسبب معينة بسبب حديثة معينة بسبب موت عظيم من العظماء بسبب نوع من أنواع اتلاءات الأمة هي في الحقيقة ظواهر كونية لا تسريرات علمية عند العلماء المختصين إلا أنها بحكم الشرعي أو كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أو كما فيه من عليه الصلاة والسلام هي آيات كونية لا علاقة لها بالحياة ولا بيّن في الصفة اللي أشعر لها المصنف في صوت الكثير انها تصدر ركعتان صغرا زيادة قيامين في كل ركعة ورقعين في كل ركعة امر النظر الى كل على حدته السلما هو القيام الاول والرقوع الاول من كل ركعة اذ هم الزائدان الركوع والقيام الاخيران من كل ركعة فهمها اصليان واجدوا التالي في صوت المسألة على الناخ يحرم ثم يبدأ يتراء فليقرأ ما شاء الله له أن يقرأ ثم يرتع رقوعا طويلا ثم يرفع من هذا الرقوع ولا يهو إلى السجود بل عليه ابتداء اقتراءة من جديد يقيل فيها القراءة فيقرأ ما يقرر الله أن يقرأ ثم يرتع رقوعا آخر مثل رقوع الأول ثم يرفع منه ثم يهو إلى السجود ويأتي بسجدتين عاديتين إلا أنه لا يطيل فيهنه إذا يكون المرء قد حصلتنا وحين ذي ركعة ثم يأتي ذلك الركعة الثانية على نفس التبتيج فحاصل المسألة أن في كل ركعة موقوعين وقيمين هذه الصلاة ما تفتح تطوير والتطوير جلنا على السبب عزيز صلى نروي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي فعيرة قال كسبت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث مرويه النسائي في سنة الكرة وصحاها الشيخ الألباني رحمه الله عبد قال الضريرة كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فحامف فصلى للناس فأطال القيامة ثم ركع فأطال الرقوع ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الرقوع وهو دون الرقوع الأول ثم سجد فأطال السجود ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ومدون السجود الأول ثم قام فصلى ركعتين وفعل فيهما مثل ذلك ثم سجد سجدتين يفعل فيهما مثل ذلك حتى فرغ من صلاته ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله وإنهما لا ينكسفان بنوت أحد ولا لحياته إذا رأيتم ذلك ففزعوا إلى ذكر الله عز وجل وإلى الصلاة. صلاة خشف القمر في ركعتين ركعتين كنوافع جهرًا بدأ جمع من الناس في الصلاة فيقره الجمع لها كصلاة في المسجد لا يوصلوا أفزازا فيه بمكين ووقتها الليل كل والمروية عن الإمام رحمه الله الإمام المالك أنه لم يسمع أنه يجمع بخصوص في القمر بل يصلوا أفزازا ركعتين كسائر الصلاوات النفلية ويدعون ولا يجعون ويبدلل عليها فإن النبي صلى الله عليه وسلم جار في صلاة الحسوط وقرأته فصلى أربع ركعات هي ركعتين وأربع سجدات صلاة الحسوط تؤدى في النهار وهي صلاة سرية وعلاقتها بالشمس أما صلاة الحسوط تؤدى بالليل وهي صلاة جهرية وعلاقتها بالقمر. هنا طائفة من المنذوبات تتعلق بالصلاة فيما يتعلق القراءة قالوا ان يستحب له ان يقرأ بالبقرة بعد الفاتحة في القيام الاول ثم بما يليها كآية عمران والنساء والنائدة في لقية في الركعات في لقية القيامات بعد قراءة الفاتحة في كل قيام على المسلح لان من سمي كل وقوع ان يقوم قبل الفاتحة وان كل قيام تسن فيها القراءة تجفيه الفاتحة بالإمام محمد ابن مسلم قال يقول, يقول أنه لا تكرر صلاة حسد قيام السام يعني لا لا تكرر صفرك مرتين من المندوبات كذلك في صلاة الخسوف تكونها بالمذجف وليس بالمصلبة كذا إنما قط في جناعة كان هو المندوب أما الفزت له هو يفعلها في المذجف فقول المصنف ندب المذجف راجع لدخول الشمس لكن بالنسبة لخسوف القمر يندر أن تصل إلى الفرادة كما تقدم لك من المندوذات أو المسلمينات بعد سرطة القصوص أن يقوم الإمام ويعرف الناس وأن يستقرهم بعد السلام ويذكرهم بالقصوص ويأمرهم بالدعاء والتكليل والسرطة والسيام ونحو ذلك والدليل أنه نبع عليه السلام والسلام ذلك فذكر للناس أنهم آياتين أنهم آيات, آيات الله عز وجل لا علاقة لكسرين أو كسرين الزموط أحد أو لحياته بدلنا على ان هم ايتين ان الله سبحانه وتعالى اننا غير وضع هاتين الايتين للذيء للترك يعني الاصل والسلس ان لا قسوط والقمر ان لا قسوط اللهم سبحانه وتعالى قد بيّن لنا هذا الوقت الحكمة من فيها عبر وقيد عزو سبيعة الركوع والسجود في هذه الصلاة قالوا ان ان يكون الركوع في القسوط قريبا من اقتراف والسجود قريبا من الركوع. في رقوع من القراءة الطوب لا انه يطول في رقوع يعني يطول يطر ما بينهم نعلم ان تطويل رقوع كالقراءة وتطويل السجود في الرقوع حتى قال بعضهم انه مندود هذا كلام قد عبد الوهاب رحمه الله وعليه فلا يسجود عليه وهو المعتبط يعني لا يسجود ساوى عليه اذا لم يطول قيل انه نسلنا ويترطب عليه السجود على كرد فهو مختصر عليه بأنه مخطاط في مواهيرهم مواهير الجريم والاجماع من منعاقد ال... يعني اجماع المزهد منعاقد على أنه لا يطير الجلوس بين السجدين هذا الموطن لم يجرى فيه التطور بالنسبة لوقت صلاة الكثوف عند المصنف ذكرنا أنه من عند المصنف ومن وافقه وقتها وقت صلاة الجيئين منعلم ما لا تصلى إلا إذا كسبت فيما بين ارتفاعين قادرون إلى زواله. أما إذا طلعت مكسوز برد، لن يصلي لها حتى يأتي وقت خل النافل. وكذلك إذا جاء الزوال وهي مكسوزة أو تسلفت بعض الزوال، لن يصلي لها لأن عقدها لأن عقدها وقت العيد. قد تقدم أنه من خل النافل الزوال هذا على روحي المذون. لذلك إن سألك أنروي في وقت خل النافل انه من خل النافلة للزواج مثل العجل الاستثار الثانية انه من طروع الشمس حتى الغرور الثالثة انه من طروع الشمس الى العصر وبناء عليه، يعني على الرواية الاولى لا تصلنا اذا طلعت الشمس مكسوفة حتى يأتي خل النافلة وتذلك اجازاء الزواج وهي مكسوفة او كسفت بعد الزوال. فالتخدم هذا على الرواية التانية طلعت الشمس لكشوف انه يصلي لها حالا ان الصلاه علقت رؤيه الكسوف والكسوف كما تقولون ويمكن في كل وقت اذا يصلي لها اذا جاء الزوال او دخل وقت العصر وهي مكسوفه او كسفت عندها ان على الرويه كان يصلي لها حالا اذا طلعت الشمس مكسوفه ان اذا دخل وقت العصر وهي مكسوفه او كسفت عندها لن يصلي لها واتفقت الأطوال الثلاثة على عدم الصلاة إذا غربت الشمس مكسوفة أو كسفت عند الغروب. بمعنى إن الشمس لو غربت وهي مكسوفة فلا يصلى لها ليلك أو كسفت عند الغروب فلا يصلى لها قيلة مسألت الكسوف أبنائنا الطلاب منفذ النظر فيها إلى شيء أهم جدا في عصر المخابط الحمد لله تعالى بعد تقدم الآيات العلمية وتقدم والدراسات الانات المتعلقة بالفرق يقول انهم يتنبؤونه او ان شكت يقول يتوقعون وحتى كدوس الكسوف والكسوف للقمر قبله باشر وربما بسنوات فيقولون ان القمر سيحدث له الكسوف الكلي في توقيت كذا من ساعة كذا الى ساعة كذا وفي يوم كذا وسيساعد هذا الكسوف بعض الدول دولة كذا وكذا وكذا او اجزاء من بلاد كذا وكذا الحال في الشمس قد مرت هذه الظواهر في فترة قريبة تصل الى سنوات وضع سنوات حيث حصل خسوف من القمر بشكل جزئي وحصل خسوف من الشخص بشكل جزئي من كله. وكان ذلك في التسعينات في اخريات التسعينات وبدايات الالفية الثالث حصل القصوف وحصل الخسوف وكان الخبر قبلهما وزاعا في وفالات القلباء الصحف والمزلات وان هذا الخسوف سيشاهد في بعض البلاد دون بعضهم وطبعا القصوف والخصوف طبقا للمنظور الفلكي العلمي يتقصر الى قسمين القصوف كلي وخصوف جزئي وكذلك الحال القصوف كلي وقصوف جزئي ومغلماء نظريات هام جدا في توضيح او تفسير هذا العمل وبالتالي اذا انبعتنا الدراسات او اقبرتنا الدراسات انه سيحدث قسوف وجاء القسوف في وسط النهار فهنا نأخذ بالرأي القائد انها تصلى في اي وقت في النار او تصلى لأ القسوف في اي وقت في النار. هنا نأتي الى مسألة هم وهي مسألة ما تقرد به الرقعة في القسوف ركع في صلاة الكفوف تترك بالرقوع الركوع الثاني من كل رقعة لانه الواجب. بدليل انه يرقبين في محله فواصل اولي بالقراءة والرفع منه بالسجود او فيوصل اولي بالقراءة والرفع منه بالسجود بخلاف الركوع الاول لانه في اثنان القراءة هي محمولة ولا ترك الكفوش تصلى مرة واحدة ولا تكرر في اليوم الواحد. بس يجب تطويل الصلاة ويجب تطويل الصلاة ما لم تنجلي الشمس وإنها كماها على سنتها قبل الانجلاء لم يلزم تعادل الصلاة مرة أخرى ولكن للناس أن يصلوا أجزازا وركبين كسائر النوازن ويدعو ويقول الله ومشن. لكن لو تكرروا صفة السنة أكثر من مرة يوصلى يعني لو تحفظت في السنة مرة أو مرتين أو ثلاثة أو في الشهر أكثر من مرة مصدر. لكن التكرار نفسي لا يستلزم ذلك ومن مهما كانت مشروعيته التطويف ان الاصد الجنري للصلاة التطويف بحيث ان ربنا سبحانه وتعالى يستجيل تجاوة الناس و تضروح عنهم هذا الامر لان السمس والقمر قمر حيوي جدا بالنسبة لناس وهي مسألة اخرى لو انجلت الكسور او زالت اثناء السمس الناس شرعوا في الصلاة صلاة الكتوب واسممهم في الصلاة انزال الوضع يعني زال الكتوب هل تتم الصلاة في النوافق؟ او تتم على انها كتوب هناك قولان لأهل العلم جي ذلك ذكران المصنف بلا ترجمة بناء على الاتمام اذا اتمناك النوافق مصليهم ولا مطيل الطراءة ولا مطيل رقوع ولا سيدة ولكن اذا اتنمناها على, مني علي من يعليم من التقرير يعني عنين يطول فاننا خنائهم ينزمن الاتيان من كل رقعة ورقعتين ونطيل جدا في كل رقعة كما نطيل في السمود لكن اذا انزلت الشمس قبل اثنان رقعة وتمت الصلاة في النوايات تماما بتمام وزلت عني الشمس اثنان الصلاة يعني بالغرب ونبقى في فرق بين الزوال والإنجلاء هنا هو شرع يصلي فجاء توقيق الغروب فزالت عليه الشمس أثناء الصدى هل هذا يكون منذرة الإنجلاء في أثناء الفجر في الكلاف أو يتمنى على سلنتها إن أدرك ركعة لأنما أدرك ركعة المعلومة قد أدرك أيضا المسألة فيها خلافها وهنا يفرق العلماء ما بين مسألة الإنجلاء وما بين مسألة الزوال إذ هو زوال هنا لو حصل ان اجتمع الكسوف والعيد والاستسقاء او الكسوف والعيد او الكسوف والاستسقاء الترتيب. كيف يكونوا ترتيب كيف يكونوا ترتيب في الصلاة الى هذه قال العلماء انه تقدم صلاة الفرض على صلاة الكسوف اولا اذا وقع الكسوف والقحط والعيد في يوم واحد نمبر. لو اتسع الوقت للجميع نبدأ بالكسوف وإما داق الوقت إلا على القدر الذي يتصلى فيه الفرين والصلاة الكسوف والعيد فإن صلاة الكسوف تقدم على العيد إن بقي من الوقت ما تصلى فيه العيد سوليا وإن لم ي تركت وذلك لأن يوم العيد تركت في صلاة الكسوف لأن يوم العيد يوم التجمع وإظهار زينا والاستسقاء يكون في تياب المهمة تركت هنا صلاة الاستسقار والاستسقاء يكون في الزياد المهنة إن لم يضطرنا وإلا فعل مع العيد في اليوم الماضي أما لو اضطنا الاستسقاء وكسوط فيفعلان معا ويؤخر الاستسقاء هنا مسألة للترتيب ترتيب الصلاة الكسوط ومعاق الصلاة الفريل قاموا أن صلاة الفريل تقدم على صلاة الكسوط وجوده في الخيثة فواته كفاشئ عدوي وإنقاذ أعمى وجنازة يخشى عليها التغلق في الصلاة على الجنازة منازل قبل الدفع وأمر ماجه المعنى أن العدو إذا فاجأ بلدا يوم الكسوف وخيفة بتقديم صلاة الكسوف على الجنات اشتغال المسلمين وغفر العدو يجب تقديم التغلق على صلاة الكسوف وكذا الحال لو خيفة وقوع أعمى في بئر أو نار وخيفة بتقديم الكسوف على إنقاذ المهلاك ووجب تقديم إنقاذه على الصلاة المسلمة وإذا حضرت جنازة كيف تقيم الصلاة الكسوس عليها؟ إن الجنازة تتغير تقدم من الصلاة عن الجنازة عن يعني الأمور القضية سهلة اليوم أبدا على صلاة الكسوس أيش ذلك الجنازة إذا تعيني وأيش ماذا ذلك صلاة وكذا إن كان مصنف رحمه الله من الكلام على صلاة الكسوس وصلاة الكسوس وشرع يتكمل عن صلاة الاستسقاء، فقال رحمه الله صلنا الاستثقاء بزرع او شرب بنهر او غيره وان بسفينة ركعتان جهرا وقل بلا ان تأخرا وخرزوا ضحى مشاة بذلة وتخشي مشايخ ومتجالة وصبية لا من لا يعقينه وبهينة وطائب ولا ينع جني وانفرران يوم ثم خطب كالعيد وبدل التكبير بالاستغفار فبالغ في التعاء آخر ثانية مستقبلا ثم حول ردائه يمينه يساره بلا تنكيس وكذا الرجال فقط عودا ونجد خطبة بالأرض وخيام ثلاثة أيام قبله وصدقته ولا يأمر بهم الإمام بل بتوبتني قربت تبعتني وجاز تنفل قبلها وبعدها واختار إقامك غير المحتاج بمحل لمحتاج طال وإن نظر الشيخ خير رحمه الله تكلم هنا عن صلاة باستسقى واستسقاء أبناءنا الطلاب بالمدن طلب السخط أو طلب السخية جواست عائل من سخي يقال سقى وأسقى بغتانه وقيل سقى يعني ناولا الشرق الشرق واسقى جعل له سقيا والاستفعال اللغة يأتي عاربا لترى بفعل الاستفعال والاستفعال لطلب الثاني وخشق ويقال في اللغة سقاه الله العيس أي أنزله له وتعريف الاستسقاء في الشرق هو طلب السقيا من الله لقحق النزل منه أو لغيره الاستسقاله واسبابه استسقاله واسبابه اسبابه المعروفه اربعه واسبابه المعروفه أربعة. على اختلاف الكعبيرات المزال الاول للجد والقحط الذي يصيب الناس الثاني عند الحاجة لأسرب دواردين او مواشيهم او سربهمهم في الصخرة او في السفينة او في فقط كمس استسقاء من لم يكن بمحل جد ولا يسريه حاجة يا شعبي لقد قتهم من رغيس ماء كانوا في دين السعر فلاهم يستسقط ويسعر الله المزيد من فضل يعني هنا استسقاء القوم اللي عندهم ولكن ما عندهم لا يكفي او يكفي الكاد كما يقولون يقول يكون عنها الانما كل قوم يحتاج من زيادة الى ما عندهم فلا بأس عن الرابع استسقاء من كان في خصب ومن كان في جد هذه الأربعة تبقى على ثلاثة كوجة ذات تقصر لكن عندنا استسقاء أرنان وطمد بالدعاء واستسقاء بالصلة الاستسقاء بالدعاء مشروع في كل الأحوال ويحتاج الناس للي ولا خلاف بين الأمة في جوازي على ما قاله ابن نشري رحمه الله. يعني في استسقاء بالدعاء وفي استسقاء بالصلة استسقاء بالدعاء ان هو انسان يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى ويطلب منه الشعير هذا لا اشكال فيه ولا خلاف فيه وقوع في جميع العين الخلاف في مسألة الاستسقاء بالصلاة تقل الحلاك المتقدم ذكره شق صلاة الاستسقاء يقولون صلاة الاستسقاء سنى عين للذكر البالغ حتى ولو كان عقب وهي مندوبة في حق المرقة المتجالة والصليب. والباعث على هذه الصلاة واحد من اثنين ان يكون عندنا زرع نخص علي الفساد ان نبتأك في الطفل او نكون مصابين بعطر الشديد فنستسقي ينزل الله علينا الله حتى ولكننا في سفيننا في البحر المال فنستسقي منذور الماء العدل هم دول السببين اللي المصنف رحمه الله ذكرهم للاستسقاء لتفصيل الحق نقول من الاستسقاء سنة مؤكدة عند الحاجة الى الماء في حق من تلزم الجمعة يعني من تجب عليه الجمعة يسنن في حق صلاة الاستسقاء سنة مؤتد من لا تلزم الجمعة كالمرأة والعبيل والسبيان ونقذانك يكون الاستسقاء في حقهم من ذلك في الحال الانسان اذا فدت صلاة الاستسقاء مع الجماعة وفي حق من نزل عليه من مطر قدر الكفاية فقط فيستسكوا بطلق السعر نقول إنها مقرأة الحق الشابة غير مقشية الحدمة وقد تحرم في الحق الشابة التي يبشى منها الفتاة الدليل على مشبهية استسقاء سواء كان من التعار أو السلام إلى حديث التالي الحديث الأول حديث سيدنا أنس رضي الله عنه وأرضاه قال أصابت الناس سنة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني قف أو جد فأي النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم جمعة قام أعرابي فقال يا رسول الله همك المال وجاع العيال فادعوا الله لنا فرفع يغيني وما في السماء قزعة يعني سحاب والذي نفسي يدي ما وضعها حتى صار السحاب أنثار الجبال ثم لم ينزل عن من بري حتى رأيت المطر يتحاور على نحيته فمترنا يومنا ذلك ومن الغد وبعد الغد والذي يليه حتى الجمعة الأخرى فقال ذلك العربي أو قال غيره فقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فضع الله لنا فرفع إليه فقال اللهم حوالينا ولا علينا لما يشير ذلك إلى نحية من السحاب إن انفرغت وصارت المدينة مثل الجوبة وسال الوادي قناة شهراً ولم يجئ أحد منا خاتل إلا حدث من جود. الحديث متفق عليه هو أصلي فيه مستوعية الدعاء بالإستسقاء في حديث آخر عن زينا عبدات إذن كمين يقول محدثا عن أبا عن أبينا عن عم عبد الله بن جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى فستسقى تستقبل القبلك وقال إذا أمر وصلى ركعتك الآن الحديث واضح جدا جدا على مصرعية الصلاة وليس الجعب الحديث اكترد عن ابن عباس رضي الله عنه وعن قبيل قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخفعا مترسلا متضرعا فصلى ركعتين كما يصلي في العيد لم يخطب خطبتكم هذه الحديث واضح الجلالة على صفة القروج يستطيع هنا اذنعنا الله نقل فوقهم وعند مسألة التخشى والتبذل في هذه المسألة الزب الامر يتعلق بحياة الاومات والانسان اذا تذل لله عز وجل ففي ذلك قمة والزب ويحضرني في هذا المقام ما كنت لنا احد مشايخنا. رحمة الله تعالى عليه عن احد مشاهيخنا المشهورين في العالم الاسلامي رحمه الله ورحمه الله, ورحمه الله وكان هذا الشيخ رئيسا ليقصد ان في احدى الدول في بلاد المرقى هو الشيخ محمد التولي الشعراء رحمة الله تعالى عليه وهذه الحكاية ثقة عن ثقة من حدثنا فيها قال إنه لما حصل القهط في تلك البلد وكان الشيخ الماضي هو منصول جيني كبير ولو ما كان واشتدى الأمر بالناس مرارا وتكرارا أشكى رحمه الله أو قال رحمه الله بأن السنة أن يخرج الإمام على هذه الناس ويريد بالإمام في ذلك الوقت رئيس الدولة الملك التربية وبلغ الخبر رئيس هذه البلاد ويتعجب من ذلك فاستبد الكربو بالناس والحو عليه في الطروس وبالفعل خرج على هيئة وتم عقب على هيئة التخشى وخرج من القصر خافيا وعقدت الصلاة قريبا من القصر في ساحة قريبة من القصر والملك على هذه هيئة وبالفعل انزل الله سبحانه وتعالى عليه المطر في ذلك الوقت هذه الحكاية حدثت من جميزين على ثلاثين عاما او اكثر ويجبنا نذكرها كيف غكاها لنا المشيط ورقناة الله تعالى عليه والعودة عليهم في دير بالنسبة لصلاة صلاة الصدقاء وبتراغن بي ركعتين جهرا انها صلاة مستة مثل العيد فيها خطبة وكل صلاة لها خطبة تقرأ فيها جهر الا الجميع العرفة تقرأ فيها السر ولان الخطبة يقصر منها التعليمي وليس الصلاة ويسنى على الرأي المسلح أن يكرر استثقاء في كل يوم إن تأخر مطلوب لأن لم يحصل أو حصل أقل من الكفاية وإذ كان المرويش المدونة إن التكرار جائز وليس مسلح صلة الخروج كما قلنا إن الإنسان يخرج إلى الصلاة في واحدة مشاكل عير راكبين يكون في بذلة اي في ويكون في حالة تسوع ووجل، لان ذلك اقرب الاجابة فالله سبحانه وتعالى عند المنكسرة في الوهم والعبد اذا رأى من سيره وخائر العقوبة لم مولاه الا بحالة الجل والمهانة والتليل وليس ادل على ذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيد البشر حيث خرج كما جاء في الحديث العباس متواضعا متدذيلا متقشعا مترسلا متضرعا يقول فضيلة الشخصة المخصوص سالم رحمة الله تعالى عليه في شرحه على الوغة المرامة والرساسية يقول عن كتمة هذه ذيئة نخذ الله تعالى تاركين كل ما لدينا نظيرين الفاقط والحازر رافعين أكفة ضراعة الله قائلين ها فا نحن جئناك يا رب لا حول لنا ولا ثغر ولا مال لنا ولا غنى إلا بك تسلط العيث والرحمة ولا نقرض في عرض الخيل وأباد سلاح وزن كثير والنقض متواضعين والكسرين والتواضع حسا ومعنى لا يكون رافعا رأسا ولا مصعرا خدفا ولا ضاربا من أرض بقدمي وإنما يمشي في سكينة وتواضع جاء سبحان الله يعني المسألة كلها تدور حول التخشى والتذلل الله عز وجل وإلا من يملك الاستقوى غير الله سبحانه وتعالى لا وهنا يخرج الناس في الصراخ ونساء المصيانا يخرجون جميعا إلى هذه الصلاة لأن حبس المطر من علامات الغضب وحبس المطر يتضرر به الجميع يتضرر به الكبير والصغير والعظيم والحقير ويتضرر به الطائع والعاصي الكل كنوا متضرر بحبس المطر يتضرر ويضرر منه إنسان الحيوان عند الماليكية خروج المجانين والصليان والبهائن من المصلى ليس بمشور بمه مطلوب وكذا يخرج القائد والنفساد حتى لو بعد أن يلقطع لكن في بعض النباهة يخرج الإنسان ويخرج معه مجانينه وصليانه ومهوئينه ومساءه والكل يتضرعون ويجعون إلى الله سبحانه وتعالى ومن يدري دعوة من التي تفتجاب فرب عبد أثعة أغضر لو أحسن على الله لا بره. نذكر قصة النملة وقصة سيدنا سليمان عليه السلام حينما خرج الناس يستسقون فوجد النملة تدعو الله عز وجل: اللهم إني عبد من عبيدي فلا ترتبني بذنوب عبادك. وتقول بمسألة قروء السريان والبنائم والنجامين المشويط والعجائز القوي. اقرب للسورة في حديث من النبي صلى الله عليه وسلم. معيه البيهطي والسلام الكبرى والخطيب أبو يعني وابن علي معلوم وهو حديث في نظاف يقول عليه الصلاة والسلام مهلا عن الله وانه لولا تجابه وشه وشيوطه وركع وعكفاله وركع ودهاء العكع وصب عليكم العذاب صبع حتى أهل الزنة يخرج لصلاة الصلاة والسلام وابنائنا ولا يمنع السلمين من الخروج للسخة إذا خرج معنا خاردة بالاختصاء بمكاني عن المسلمين لكن لا نفريقهم بيوم يعني ممكن نخرج إلى السياق نجعل الآن الزمة في مرطقة ونحن في أن يستسقوا بالطريقة التي بها، لكن لا نفريقهم بالقرش في يوم يعني من أولك مثلا أن البلد يأتينا جمع كبير من المصارى فنخرج هؤلاء الجمع في يوم مع في يوم لماذا؟ قالوا لأن السقية لو حصلت في اليوم اللي هم دعوا فيه ينسى عن ذلك افتكال الناس او فتان ضعاف الناس لانه قد يكون سبح في علم المولى سبحانه وتعالى انه سيرسل المطر في ذلك اليوم سيرسل المطر فعلا في ذلك اليوم ويحدث فتنا اضعاف الكلام هنا مسألة هامة جدا تتعلق خروج الجنية اذا خرجوا او اذا سمحنا لهم بالخروج هل يخرجون بإشار صليبين وإضعار الشعائر الكثيرين ابن حبيب قال لا يمنعون من الاستقاق والتطوّم بصير ذي منهم إذا برزوا بذلك وتنحضوا عن الجماعة لكن هما يمنعهم إن نعمن ذلك أو إظهار في لأصورة المشتنين فما يمنعهم إظهار الزنا وصورة الخط يعني يقول للإنسان أن يتضرع إلى الله سبحانه تعالى بما يرى أنه من عبادات جديد أو أنه السواد ولين مسألة الإستثار في صلاة الإستثار ومسألة بعد الإمام ينتهي من ركعتين يقوم ويخطب تطرقين في صلاة العيد. يأخذ التكبير هنا يودل التكبير لانا يعبد الله سبحانه وتعالى بالامطار لذلك الاستغفار يودي التكبير بالاستغفار بقدر الامكان يعني يوصل من الاستغفار اكثر من التكبير ويستدل الاستغفار تكبير الاستغفار الله وتعالى يقول في سورة الله عليه السلام وقلت استغفره ربكم كان عفرا يوصل السماء عليك المضرارة ونمجدكم باموال وبني ويجعل لكم جناتي ويجعل لكم انهارة فالاستغفال سبب مجلب كثير من النعم على الكمل واليمان ينظر عليه الرجاء في التعاق في اخر فترة ثانية بعد التفرغ منها قال استغفال القبلة وظهروا للناس في حال التور ولا تم تحول الرجاء يحول الرجاء في يجعل يمينه ما على اليمين منه على اليسار وما كان مباشرة للجندي التعالوا وذلك بعد أن يفرغ من القطة ويسئل الناس على مشى. مسألة تحويل الغذاء يفعلها الرجال دون النساء أو النساء يعني الرجال هم وهذا كل. هذا كل ما تابعه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابه في صلاة الاستقاء. ونعلم أن مسألة تحويل الغذاء التفاؤل أن ربنا سبحانه وتعالى يحول حالة القحط إلى حالة ساعة العسر إلى ساعة يسر وصدق الله العظيم كيف قال فإن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى وقال العلماء إنه لن يغلق عسر يسرين من سنن الاستستائي أو من منذباتي انتبه الخطبة على الأرض إظهارا للتوابع ولا يرتقي فيها من برد هذا نظر الملكية أعضر بغوية الترميزي والنسعي اللي هو روى فيها قصة الاستسقاء ولم يسكت فيها المنبر في خلاف الرواية نخرى عن الإمام أحمد وابن ناجر وذكر فيها إن الإمام خرج من للمنبر والأولى أنه لا يخطب على المنبر لأن المنبر لا يتناسب مع التصوير والتضرر من مخطبين في صلاة الاستسقاء هذه علا عند بعض العلماء إلا إذا كان اتقق على غير المنبر لن يستوعب الناس جيدا أو لم تصل إلى الناس في هذه الحالة نقول له اتق المنبر من الأمور يا من عيد الاستسقاء، بسية الصيام والصلة قبل قروج الناس الاستسقاء يتساقط ويصوم الناس أيام قبل يوم الصلاة. أن الصيام والصلة من أسباب استجابة الدعاء أو من مظني أسباب استجابة الدعاء. كما إن الصيام والصلة يرفعان البلايا ويجلبان الناس الرحمة. والناس في والصوم الصلاة والاستسقاء يقودنا في الطريق. دعاء كما يحدث في يوم عرفة ويستحب لهم ان يعني كما يحدث في يوم عرفة للفجاج ويستحب لهم الامام ان, الناس أن يأمر الناس بالطوبة والاقلاع عنهم والاثام وترك المظالم وتحلل الانسان من المظالم التي عنده يرثيه وخذت ان كل معاصي يترق بمانع الغير يأمرهم بالتقرب بصدقات لعلاهم اذا اتعنوا في القرآن اتعنهم الله لأن الناس مانعا فقراء الله وغريب من المصنف رحمه الله يقول أن يقول بواعده ان يحسن الصيام الصدقة غريب منه أن يقول ولا يأمر به من اكتف يعني كيف الإمام لا يأمر الحكي على الصيام والصدقة يعني هو يحث الناس على صيام والصدقة والانتقاء المسل قالوا أن الإمام لا يأمر به لأنه إذا أمر به من انتجد طاعته المؤتمد للماذا يأمر لأنه اما ان امر من منذوب او مباح واجب طاعتهم وهذا امر زريد الى المسلم رحمة الله تعالى عليها وانا يكون الامام سيأمر بها فمن سيأمر وانا الامام يأمر الناس بالتوضن ويأمر برد الكريعات الى اصحابها متحلل الناس من المظالم عندنا حديث عن عبد عبدالله وامر رضي الله عنه وارضانه حديث رشعور جدا في الباب قال أخبر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ناصر المهاجرين خمسا إذا تريتن لهم وأعوذ بالله أن تدركهم لم تظهر التحشف للقوم قبل حتى يؤلموا بها إلا فسحين القاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أستاكيد والذين مضت ولم ينقص الكلار والمسان إلا أثروا بالسنين وفرتك المؤونة وفوت سلطان عليهم ولم ينهى زكاة اموالهم ان منع قطره من السماء ولولا البهاء لم ينقر فلم ينهى زكاة اموالهم ان منع قطره من السماء ولولا البهاء لن يقر ولم يقدر الله شفاعه رسوله صلى الله عليه وسلم إلا صلى الله عليه العديد من الغيرين واقض بعض الناس يديه وَمَا لَمْ تَكْلُ إِنَّةُ بِكِتَابِ اللَّهِ لَيْتَخَيَّرُوا مِنَّا أَنْزَرَ اللَّهِ إِنَّا جَعَلَ اللَّهُ أَسْرًا قَرِيْنًا الحديث مرضي عند البنادة والتبران والحاكم والصحى والحاكم والفقى والذاري وحسن الفيحة الأبوال هو الحديث العظيم والحضر له مكانة الحديث التي تعالي الأدواء التي تقع فيها بالله مبادئ قبل الصلاة وبعدها يجوز التنفل قبل صلاة استسقاء لأن المعفوظ من استسقاء يقلع عن الخطايا ويقفل من فعض الخير والتنفل الخليل المسألة الأخيرة هي مسائك استسقاء غير المكتاج هي وذلك المسلم أنه هنا واختار إقامة غير من لمحلي لمكتاج قال يا اخي ينال يعني يعني الانسان اللي لو ليس بين حاجه ان المطر او في خصن من العيش تلاغا ان يناصر من المسلمين في بلد المات يحتاجون الى السقي الامام الاحد رحمه الله تعالى عليه يختار من تلقاء نفسه لي غير المحتاج ان يقيم الصلاه للمحتاج حتى لو كان هذا المكان بعيد من نشخن اشتري التعاون على البرى والطقل واحنا سوق هنا نتكلم عن اقصى من السفار. هذا قسم لكن المنقول عن الامام النذري الله تعالى عليه ان في هذا نظر الاسطالة وفي ذلك عندي نظر لانه لم يقم على اقامتها ومسالاتها جميل انه لو كان مطلوبا لفعله الصبر الاول فننبعده ولو فعلوه لنقي. اما الدعاء عن متر وقال يعني واجد ذلك من السقاء للذين حيث عنهم المطر والسلف لن يفعلوا ذلك ولو فعلوا لن يكون عليه الوزن في ذلك الكرا لكن المطر قد جاء كما أردى الحبيب سيدا عائشة رضي الله عنها قالت فك الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهوت المطر فأنا ربي من داري فوضي عليه في المصلّى وعد الناس يوما يخرجون فيه قالت عائشة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدى خالد الشمس فقعد على المنبر فكبر صلى الله عليه وسلم وحمد الله عز وجل في المقام إنكم شخوتوا من جلبة ياريكم واسفق المطر عنكم أو عن إبان زمانه وقد أمركم الله عز وجل أن تدهون ووعدكم أن يستجيب لكم ثم قال وقال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغريب ونحن الفقراء أنزل علينا الغيب واجعل ما أنزلت لنا قوة مبلاغا إلى كين ثم رفع عليهم جلم يدا في الغطيب حتى بدع ضياء ابطيب ابطيب ثم حول إلى الناس ظهره وقلب او حول اللي او وراطع ثم اقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين فانسوا الله صحابة فرعدت وبرقت ثم انطرت باذن الله فلم يأتي مسيديه حتى سالت سيول فلما رأى سبعتهم يلكني ضحك حتى بدت مراجع فقال اشهد ان الله على كل شيء قدير واني عبد الله ورسوله الحديث رواه داود قال هذا الحديث الغريب والحديث اسناد جيد والسلام النبي عليه الصلاة والسلام صلى بين صلاة الصفاء لما شخوا موت المطر وتأخيرني عن زمانه وشمل ذلك أهم المدينة وغير المدينة ويزعد على ذلك من الأجلة في مسألة عدم مشروعية الصلاة وغيرها من البلاد ان لم يظل الأجيال تطوالة مسألة أخوي أسقاء بكثير من البلاد أو أخوي أسقاء بكثير من البلاد ولم يرو عن المبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله إلا عندما وقحت ما حوله من الأرض ولم يروا عن أحد من الأصحاب أنه صلى الله بغير بلد من وجه صحيح ولكن عموم الدعاء لهذا لهؤلاء لا بأسرين لذلك أبناء نطلال قد تهينا من هذه الصلاة الصلاة صلاة الاستسقاء وقد شرع الله سبحانه وتعالى كل صلاة منهم لحكم من الحكم ونعزم من النعزم ومعنى من المعاني ولكل صلاة كما رأينا احترامها ورضي. أستغفر الله تعالى من يحب ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.